إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعه بصان إلى يوم الدين أما بعد أعنكم سأجنة تفسيرك القرآن ككرم كها درسي إينا نقلنا رب العمان آيات من سورة الإنسان قال الله تعالى و inna anara a'tabna wa an u diyarina lil kafirin kuwda Sila bayy salasilan silsilaban salasila narah ya katina daw' surka yaqamaha la islahira ya wa sa'ira an nar innal abara kuwa barial ka wa yashraduna al wahyi kaba yamin ka'sin hadis امرضه كان مزاجه كاللجوم بالحياة كافوراً كافور وهذا عين الهي وهذا الشيء سيشرب بها الشيء يقول لهذا الشيء الى الدولة والله الى الهي يفكرون على البرقين يعني الشيء استفكيراً برقين يوفون الوعي الوفيان ببطاً باريالك هو بالندر ندر كي يواجب كي وَيَخَافُونَ رُوحَ كَفَكًا يَوْمًا مَآلَ مَالِكَ سُخَانَ شَرُّهُ بِكِسْوَابِ مُسْتَقِرًّا مِطْفَفِيًا وَيُطْعِمُونَ وَيَقُودُونَ طَعَامًا انْتَبَطَ عَلَى خُبْزِهِ انْتَبَطَ لِأَنْ شَرِبِينَ أَيُّ قُضِيَا وَيُعْطُونَ الطَّعَامَ انْتَبَطَ بِهَيَانٍ عَلَى خُبْزِهِ انْتَبَطَ سَاعَةَ ويقيموا الاذان مواقع ديان واصيرا محبوسا مواقع ديان قائمين حال قلب بكرهيه مرتقب ينتظر بحنيان انما وكل ما امنكم وينقهر لنا لوجه الله الى وجه يسري إن قدرينا لا نريد عالما ذو دينا نريد دينا إن امكم حج مجهزان ابا المريم ولا شطورا شغريد يوم حسبت لنا طرهوا انعق ابو المخاف روحا ان كباينا من ربنا من ربنا حق الرب نو جموحا ربقينا يوما مال مال كاس ابو سن وجتوبدان مال كاس قنبريا شديد وضربت قالت تعالى الى هويري فوقاهم الله فبسبب خوفه عبدي العنصن سنتين وقاهم الله الله رزق الى صار ذلك اليوم مال كاسب كيس ورقاهم الله لكم ني نضره بالدلال في الوجوه و ديال كهابه دي ايا وسرورا فرحت في القلوب قلب يالك كوسمابه وجزاهم الله خير على المرئ بما صبر كايصبرون سننت جنات جنوه ايا وحريرا aa ayay ku gersigene xalaw u damayay ilaahay mo sheegay subxaana wa ta'ala insankii awalan cin marku allahu abu rawxiga ka dibay hadana marku abu raina hidmado abu raino sheegay iyawu ka aburay dibi maniyahu ta'ifu ka aburay hidmado abu ilaa uu sheegay inuu ayaadka ku dhageysto ayaadka Alla ku arko oo u sheegay xaqiiq ama din saatrabto wax ugu sheegay ilaahay baa soo dhiibay kalaankiisii waxa uu jicil yahay adonada ka doonayna ku cabdeeyna waxa uu diilayna u cadeeyay intaas ka galayna waxuu noo sheegay aboomadiin qarqoon La walaas ko xode beru aad halka baahay abaal marinta ilaahay ugu tala galay Ilaahu yiri subhaana inna annahu a'tadna wa hum u diyarine li alkaafirina kuu gaarowen sarasira silsilada naar a silsilada toodawa tadduunkeeda oo naar hoobir qawaar naar a oo haddaba laga galiyo laga soo dhixiyo sida kuush loo dhixo تأسى الديار الليوي وأغلالاً إلا وأغلالاً كتين ضول صلاح رسولك يا قعمان إلا وصعيراً مارهوراً إذا الحين قال تعالى يا أبوحيد المركو الله النوشيغي كوي كفرية يا إلهي كعرالك بحي أغالكوذي وحا إلهي النوشيغي ينقمت بيراناً كوي إلهي شكريي ومن المعديسي أبوريسي سوى شكرييه عابدي أغالكوذي إلا وحيد سبحانه ان الابراء بكبريالك اي الهي ابو ريعان لك سفر يمن عله يشربون وحيك عبير من كاس جلاس قمر حق جسم جلاس كعبي ان قمر كجير كاس لايره انا لايره مرق قمر قام رباسو كامل مزادتوها برحيه اهضي كافورا كافور كلا مصفه الوية كان تبريد ورائحة طيبة كمم يقول شرابك كا وحوكالو يريع عرفه آب وحجاء الله كامارك قام رباسو وحيه لوهو برحيه كافور حداها الله داره قبلنا احوها آيات المهولوناتو انتظارنا سنجدين الله داره وحبا قولي الأيكاد رميان والنشاق برأيك إليان إلى روح اللي قام رباسو كان المزاج وها كان يقول برحيا كافورة رؤى هذه والتبريد هي الرائحة إليان قبوة جين هي عرفت ربنا رأيك إليان كبدل كافورك عينا هذه قام رباسو نتكال رؤى برأي الأيوة هذه ما هنكافورك بقرية غيرنا 체체ينا يو يا وا اسماءهم والقوا قريرا كافر قوي القوا قريرا اين تل ايوار ايشا يشرب بها اشئك ان الى الله الضمائر وكو يورحين كونوا الضمائر لله مخيت اسمها كو ليسوا دار لكن كو مقررين كافور ككريها يوكابا ايجا صاغو واخ لوغو دارن كافوركا او ماخدي يسخابن لكن غرضنا اسحاب اليمينك هاغا كافور لوغو دارا قنغريدوله انا سين تشبير لوغو لكن عباد الرحمن ايجا كافوركو واكسي قاليسين يهي اصبون باخل هايري كرغيسخانا الى وغلوا بعين الى اي يشربوا ويشرب بها اشاءك عباد الله اضمم الله المقربين يفجرونها اشعال البرقيين تفكيرا برقين وحلوله اذا اشوا ماهم تبو هل ملطله اما هل مل الكس قطه ومرت بانها ان جوعه منقي haye meshay sheekara taga haye meshay wax weeyaan ay wax ku qaran taraf meshay ayagu tagaamba is actoray imane wala socota ma han in oo ka hareer oo meel loo soo deeray ma ilahay wii in taas marku noo sheego nimcada sheegay taas oo qofka muuminka qalbigiisa kinee idaa sababta ugu hara ilahay يوف ولا وحي يوفيان ذلك بالريالكا بالنذر نذر كيوفيه نذك وا لوجد واجب كاما كي الله كو, كو اجبيه ا سوغليه باعاد الله كو اجبيه شرح وا وحي ايو اسكو واجبيه الشرط دي خرب تام وا يوفيه او حديث البخاري كا ما نذر الله عليه وسلم من دار ان يضيع الله فليضيع قكي نذر كون الى اله ابيعه واله حق بالقايد انت كذب انت صرع ان ان صوم ان صدق به ان حج ي ان امر است نذر ومن نذر ان يحصي الله فلا يحصي طفكي الى اله نذر يواصينا يواصينا وحان إلهي بلانكو لغريه بغنان ديرو إنان وحان بلانكو قادة إلهي بغنان كفكاس قرابده غويه احره اوفيه تسحارن ويلم اوفيه تان بركاء آيات دانوحي دليل عقو صريحة او طهي ندرك او داعباء إلو يهي إدادة ووهن او إلهي جمال وغهن ندرك او قفكو ندرك او إدادة صلاة ندرته صنات ندرته صدقات ندرت وعلى الهي نذر يكون تنفؤ اري انا قلق وعلى الهي نذر ينف دي انا قلق نذر كسو اباده وين او شمال وجهه هي الذي سلوي له شمال وجهه وحا وان تقربت مع الضوء ان ادرهوا شيخ قالوا هذه بشام بشري يدوي الكسره نفاكو كينه قاضي الى بعدي واحد باكو فهمته هذا الناس ريه طلبوا قلوب الله قايده ماشي الويلات كرابطه دول بي كانوا الله انتهى الهي واشر بي شيء مركوا ولسن ويل ماك اكراد دول بي كانوا غير ربح saka boqol mefis ka keelsala ha oo harto wa qasaarto meesha wax keeddoore iyo wax ka midra aqr rabbi Allah doonta ilaahina wa ushiri bi shaqi ilado Allah halka uu sameeyay jannaqo heero adireetay tii sirayo balandare marka walba balal tii islaam ka baxwe ilaahu ghayri subhana yufulu tadka ويخافون روح كبتا يوما مالك مالك سو كان شره ببكي سو عا هاب مستبيرا مثل بايه مدفع فايق قطك ولا غيري يوهي تاسما معناه هو حافظ وكفسري عنها خيفه من سوء الحساب وحو ويكبقان مالك العرب كيسو او الى هيو امانيا واعبس بووحا ما ارتفعت نقتك تابسك عبس رمضان ترى السماء ميدو تاسير هيي اقدي سقيما كامله اي waxay taayim takab absaan maalintaas qiyaamaha ay xumaan takatakan idan dadka baariyalka oo تنبعات من المحرمات في وقتها تنبعاتها في الوقتها ويطعمون والبوضيان الضعام على على حبه كيف يسأل حسوبيه على حبه ضميرك الله وظامر اللي يعيش على حبه خب الله إلهي كيف يسأل حسوبيه وهو ينوحي أمي وينقره وإلهي كيف يسأل حسوبيه تنبعات الضعام ينبعاته أنه الأقرب المذكور سألوه ووهل خاصه حقه ما قالها دل لو كان صدره حق معناها لو معناها صح لكن كم على كل به وضعان كل يوم اسلام معنيه نواه امانه او معنوهه القناعه ايما ان طغى جهل اي بهيا او حي حريه وحي كتش اللي هنا ربي اغير ربي الكوب الدلاليه الهي و مخضر ربي اوغلى اي اي هي صدقتنا ومرك وقت ما ظنته قف وقصوا شل مرك ونفتحك وقعك قران كان ميل بدل ارتاس انه كوتي ما مت المال على حبي الى يعير وذكر وقفت بها مالك اصل يوت شل مالك مالك يوت يوك قاضى ما حاجه لو يخيو كتش عليه وقال إلهي وامده أسميته وكنت المعنى يطلقه كمال إلهي سنجير يباري من هذا كامل كيله إلهي وقال إلهي تشعره في المفتة كم بلوكيان وإلهي تدرسه بحيا لن تنالوا مرة حتى تنفقه مما تحبه إلهي أبحيا هو أحد تشعر قيبك منه حتى نحريص من إلهي فيري وقال هو أحد تشعر ولا بحيا قيبك قول دي إلهي وحاولك عشيش منك بقيم كبري حبانة للدى ربي قارينا أساس ربينا وعنى صداع صداعين صحابته ألقى من حقوقك أنا يحافظك أفضل عبد الله بن عمر بن الخضاب وصحيح وثابت عبد الله بن عمر بن الخضاب وحن وصدق مركز وطبك مركز حنو سيئ مركز وحنو سيئ مركز وحنو كرطا وحصل إليك ولي مركز عنف هذه الأخيرة مركز كوباة وحنو كصور بحي مركا خاصكي سي مركاس التيرين تديرهم كل رواد اوروب وصوغا والعن وتغي مسكينكي كرو كفي صيبكم صولعه صرا مركو يمد وير Ühine minkka ära viskinka ja see kardab marka, ülejõu dufteid ei minka ušek, lahala on Marka, ابن صدقه ونوامرك اسمه كان يقول فضل البر بال كان ما بجاير افضل الصدقه انت صدقه وانت صحيح شحيح تعمل الغنى وتقشى الفقر وحو صدقه بتوجو فضل قبلان ومركات بكيبون ابو عائمه طاب مال <سؤال> كان جيك ابو اسمه حطط شي شي كتر طوب هنتيلك نظري هوا كقسميه فقره اسمه طاب حلوه فقير من كان ذكر إليه ساسوك أمانا و يدعون ويد بحيان وقوديا ويدعون وقوديا أبداع ما انطبع على أبيه كحيكي ستركي سحاري كسوغيه مسكينا أي قوديا ويتيما أغار مواقوديا وأصيرا محبوس مواقوديا حمد كونه إلي مسكي وإلي يقان هو أمرضان الله ورسوه الله وطفق أنهلك لتحارة يتين ولينا و هو رام ربط الله صلى الله عليه وسلم و قف سقيره أبيه السقير و أبيه كفالة قادرها كفالة صلى الله عليه وسلم ما هذا هو أسيرة أسيرة, أسيرة الوحيدة تبعيالك يعمل يسالفك كفالك مدئة و محبوس مسلمة أقول لك أن أصبحتكم في المركز السؤال markay soo degayday aya baano maxaabiistu oo muslimku muslimiintu aya maxaabiistood waxa yahay muslimki ah waxa araba maxaabiista joogta markaas uu shirkiinay aya oo waxa way maga jiriba maxaabiis muslimina markaa wari maruudii رسولكم صلى الله عليه وسلم السحابة بي سواء عمرين محابيسة فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند القداف ملكي انطلقوا أيها أيها المحابيسة في العربة هي المتدى السيئة ملكي أيها السيارة يأخذون سيئة السحابة ملكي اسكدبوا يأخذون سيئة ولذلك السيئة ترادة أن تشاركوا تكون أقوصوا أي شيء أيها محابيسه كلاقاك مارك اما قالوا همنا قلوا اما المسلم همنا قلوا محبوس من القيار كلاقاك حتابه وحصيده آياته وعام دليل خصيص سينا النكر أجل ابن كيريد اي مرة محققين فتفصيل فروتها سيد مارك امام البقاء المعالم التنزيل كوغليل وفيه دليل على ان اطعام الاسارة وإن كانوا من اهل الشرك حسن يرچى قول آيات دان إلهي وحاق سباً دير تُسا محابيستا حتي حتي غارو أهل شرك ييهين إلا قوضي يوم حابيستا وحيطي أرهم ونعاق سن وحيطي سلوكي سلوكي وإلهي أجر إنلوكاسي لذيكي إمام القردو من السباس وكوهما ووضيه عن العداء الأصير من أهل القبل ودين أبا بن أبرا راحته وحالا قولوا لي محبوس كل شيء أمام مسلمين هموضاء أمدقال هموضاء ما كأسوه الإمام القرطبي قرط وكان هذا القول عام يجمع جميع الأطوال قول كأسوه عام سيدي آياته عام يأهر أقواش قم كل منها ويكون اتعام أصير المشرك قربة إلى الله ما كأسوه المقاري محبوسك أو أبقالك إن باع أكله اللي هو هذا ما غير أنهم من صداقة التضول لكن صداقة السلطة ويروح اللصير إذا كده معهم فأما المفروطة فلا سكده واجدك اللصير إن صداقة اللصير وحي مرح وروي أهدوك قبك كربان وفيدو اقرأ ما desire hay kubbara al-gufayda ina kamta idafta mahabis tariga walqabo in la qoodiyo in wax weeyo qara ruhran din qofa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 إن حالي ما نقوله كما قال له قول له هذيف حاله اي قول قول قد قال قول ما قول قول حاله هذيف اي ما قول قول وحين توي قائلين حالي ليه كيف ليه في القروب الكليه يعرف تمام عرف تمام كتها يعني وهو قلب له المجاهد سعيد بن جبير اما والله ما قالوا بالسرقه والله صار عرف يتبونية ل librame إنه تم تفافку وكيف تبين ب 1971 كما تدينك بل كده Vorteى لكن يقول خيرك انك يعرف الله من قلبه يقولAlexvan celui كده ؟ و Far再见 هذا المركز الذي تعاليونه دي ي في ذلك ذلك والله في فكم عرفت صبرين اي كيف يديه الشيء ما هني اي قلب بيقول الا كاغه اي افتكمه هايا وينحون الوقت يوم اصبحا على ابيه انتض لشي سكركي ساري كوسوي المسكينه يقوديا وينتيما <تصفيق> انما واحترم محمد امكم وانقودنا ان لوجه الله الى وجه بيس الترتيسم من قودنا لا نريد حالا ان دونينا من قودنا منكم اجب ما ان كن دونين جزاءا على المريض ان ولا شكورا شكر هي birya ku eelan gudoo ha ku ammaanno barah ku shado halaga soo emeerano waxa weey ka ka shirkada asbidig aari wax u tartaa bulshada aan ficna waxa soo qiiman male hay sisoway sidaga ma di waxa soo ku galaan oo وَالرجل تصدق بصدقة فأخفاءها حتى لا تعلم الشمال لا تنفقه يا ربين صدقاء الله قريوه وعقيمه يقول لك أفكال كبه معي أفكال كبه يقول لك وعلى الرابع إلهي ما نعلم سأبتك لأخيره وحنه بحني إنما نضحكمكم وإن قد نعلم أن لوجلنا على قلبك كليه عربك لَنْ نُرِيدَ حَالًا أَن نَكُونَ مِنْ ولا جَزَاءٍ أَبَا الْمُرِضِ وَلَا شُكُورًا شُكْرًا أَن نَدُونَ ان إِنَّا أَمَرُ نَخَافُ وَعَنكَ بَقِينَا مِنْ رَبِّنَا حَقَّ رَبٍّ وَحَقَّ evet بَقِينَا كُنْتَ عِنْدَكَ نَخَافُ وَحَشَرْتُوبَ يَوْمًا نَكْتَحَ عَلَيْهِ إِنَّا أَمَرُ نَخَافُ وَعَنكَ بَقِينَا مِنْ رَبِّنَا حَقَّ رَبٍّ حال إِنْ حَالُكَ هَذَا الْيَوْمَ مَا لَنَا Aga nüüd sa vaatad, et ma võtsin ka aru, võtsin ka mu ruxi, võtsin ka ma kardin, kus sa aru, kus sa aru, ka قال على إله الحجر فوقاهم الله فئة سببية فبالصباب الخوف فيه عبس بأي الله أدوك وعطاقين سببته وقاهم الله الله رضوك إلى لي شرّ ذلك اليوم مالك الشرتيس وقاهم الله لكل ميّي نطرةً ضلناه في وجوهه وجيالك ضلناه في إفتيه وجيال وكذلك يطلع لك أبنك إيه سروراً فرحياً إيه سروراً فرحاً سرورك صفل قلوب قلبيك بحي الأهالي آلت علينا الحين وجزاه إلحيه تركوه أم المريضاتك دك أساك التبتيس أقول بما صبر بسبب صبره وحبه أنت صبر ربطا وإن أتبخ لك صبرته وأجريك سمينته صبر ربطا Ja nad on tehtud ka algusottimale, me oleme tehtud sammud, me oleme tehtud kattaga, oleme tehtud sammud, me oleme tehtud sammud, me oleme tehtud sammud, me oleme tehtud sammud, me sa sa rabi yuqam mantu yu rabi mantaka sabri kara rumma huntu wahai tay martu wahai yu sabri karu wa narta eh hada wal ma bisabri maras misteriya kadil bi ma samarud bisabri sabrku قال تعالى الى هو حرير متكئين على كركن دي بسريه في على الارائك سريركم ضوب يله كركوبه اي الى هي اهل مريم جزاؤهم على كركن دي بسريه الى على الارائك سريركم لا يرونا عيس الأركين على الأ المري فيها دة شمس طررة ولا زين الكضون عيسركين ودانية ع دوده ودانية ععد الدده أي الأ المريية لدي كرك اللاها شظ حص الكذا وذلة وقد دولة حال الله اللي أي الأ المريية. وطوفها شمرا مرها لغا قرانا فديلا ليلين ويضاف حلل الوريق عليهم كونه بانيه الوارل وراص من فيطه في بحق من فيطه في ضحى ابي يا واقوام كواب قيا للوريق كواب كص كانت احاطه قوارير ذوي قالوا لري دلوي اييها هتي دلوي من فضه فضه دلوي كسو قدروها ايتغو ينتقديرن چينغو ويصقونا والله ورابيا فيها كما بحجيبه كاسا قلاص قمره تمرها سخان مزتها شي قال لو برح يا هوها هاي زين جبيلن سن ثبتت له عين الصرغاب فنسي جميل لا تنطمي اوا الى ويضوفوا أحدهم يرقى الدنيا عليهم أهل مجردين كرقوه وإلدان وإلد الشيس المخلط دون القوة على يوم بصفة الويلدان وإلما هذا صفته؟ إذا رأيتهم حتى أرقتهم إلى الشيس حسبتهم أحد أم رأينا إساء لحسنه وامتشاره قروحه هذا يوم من يوم lullul ayamu malayisa lull ka sumsuran la firdi wa idha ait mar ka adraktu famma halkas sannaduk raita wa kaida na iman wa mulk kaida حريرتك الحسن بارك بركوا خطرهم عقارة إيوه إستمرقوا حريرتك أبعدك بارك وغلوه وحلقوا قرحي أساولا تشيكيما تشيكيما هاصل من فضة الفضاء هذه وصقاهم ربه ربكوتو حكونا بي شراباً عبيتان عبيتان كان ظهوراً ظهرت فضان يقال لأهل الجنة أهل الجنة وحلولي إن هذا اي انها ضمن حما برواقضن كان وحو هذا الجزاء ابا المريض لكم يدين كلاين ابا المرينا وكان سعيكم اكلكم ادون كعكم سمين وحو نقضاي مشكورا مثل الشكر الله سبحانه وتعالى وحو نغى ربي اي جنها يا نعيمك يا برواقض يونسبيه الى وحي سبحانه Mu tanki ena, haare kuddengi, seeria, fiha, tšannade, behere, alal araiki, kurku, aia, ebellini, ja zeer, gond, zeer, ja me fulke, ta Maria, مركه قومي مركه دغشو قولي انا كبهي لا كل كاس الفريق تكون سمحت الله ليش عاصيت كل شيء ليسري انا حصولكم مدريان متكئين عليكم دنجسنيان في جنبه لحله على الارائك سريركم بوب ياله كركو اي كنتنجسنيان لا ابال مريي لا يرون حالي سركيني لا ابال مريي فيها جنبه لحله شمصم قره ولا زمه دي نقبون اسنكي انتوا كلو كولاي قفطو كل لاادو واضين تونا امر وخداه يي واه ويهان مكيفير يا واحد الله شدا والقولينكا زمريك قبو بن واحد مستيح ولا مستعلق الجل واقبو مارك لابلاس في مكلوجو وا جوي ابو وناكسو النفط اي قرا حيفته اي حاله تشاقوا قر رحمه من حاس كريم خاصه وحده ويا حدي حتى تطرحين تشيلي لي اسمعه كان سبته اه جيد ميرت الله وطعك الرحمه تكوتان وهباي فلسطين كيف يسولوا غنيو حبا يستعجح وكو كايمر مركحة بيحة تقروحة جلية ما يسعى ايه قرأتها ما جدتو ودانية تنحاري دودة هي اللي أبال مريحة عليهم كركوزة دلال وحاجة نظهو سيال كده وذللت والحال هي اللي أبال مريحة ذللت للليلي قطوفها وشمع قدف bira xalqa quraanka wallahi sayd tadlira laylin macna laylin soo wax lay isticmaala deebada barneefka geela u hayin karo ganka go hada farisido hada socodsido daa taayido quraa geedaha waa la diyaariye markaas hada وكيتا للي مانها لا دياريي او سيولبا كوغه غانسنوي الى ايت اذا حنا غمن ديو قال تعالى الهو خوير ويطافو حلل الوريقه ارهن كركر بانيه ولال من فطه في الضعه هذه ولال في الضعه او نظيفها ايانا الوريقه واقوامن كوبونن ولال الوريقه اقوامن بالانيه من فطه البعث الميلي واقوام خواب نوالا لوريكا خاف ايلا لوريكا خاف كاسو كانداه فرتواري رقلوي وحي كسر سيي المرايده ضري كيس كاسو قواريره دلوين اييها من كواب كاسو دلوين كيسو من فيطاط في و دار و افد مر كحالو رجيلا وحلو رجيلا فيه بياض في Safa is the judge. Hadidat fi ridha aga adanka wa fi ridha yura maa fi badiniha min dahiliha. Hadad fi ridha aga saafi wa talad islelele. Sontu bananka pannankalaga wa Welcome, dalama maahan, fiddadan atakama maahan. Waha لا يوجد شيء مما في الجنه الا الاسماء سيره او الدويره اللي يلو واحد جرد يلو واحد كبير الا مرقمها حبيب الذل يربط في طبعك عامه حبيب قلبي يربط رح مكح يكفو حبيب يربط نص مصر مرقم عامي كل سألتك أن أخبر إلهي أن أكدت مع ميت ما لأعين رأت ولا أذن صمعت ولا أخبر على قلب بشا عندما يرأي صنفك الإن ونحر قلب أكد صوات عمي قلبي حتى قفة كريمة وإذا وكسته قلبك أكد صوات معه فالجنة وخلافه كيف هو خلافه؟ كيف هو خلافه؟ وكسته قلبك أكد صوات عمي كما ترى عبد الله المعبار لا يكون مفسيرا فيه وعلى شأنه وفده وأنا قلت وهو ليس في الجنة الشيء إلا وهو يحب الله المعباد ليس في الجنة الشيء إلا قد أعطيت الفدو يشبهه إلا قوارير من الفدو وهو ليس في الجنة الشيء وحشة بها الدوم تليمسي ومعها اللوغة لكن هناك أن ترى هذا وأن الدوم وه رجوله يا هو في دو واحد عطى اس تون كعطك اسماع علوان اه ماركيز عطلاما اه الله ني حتى وحشه بالواي معناه ولد كما تطفي يضفي صفائي وحده وعطلاما في البياض تطفي من الوحده وعلدوا ان في تطفي في, في صفاء الزجاجي مركز لله قدروها بل يقول إنك يقول قدروها أي قدرين قوة قادمته أي كون قدرين على قدر رأيه وقال أدوك قفك إن ترغفوا إلى الماء قال رحلاء الله أما هو أكون في الماء وإنه أكون سر ما يرغب شعالك أن نجد وحده وحنا السر هي في الماء قف كل إجواب إلهي يقول طلاع هذا مركوا الله ما ونحن نفسه ونحن نقول قدرواها على قدر رأيه نحن نقول لكم نقول تقدير نحن نقول ويسأون الله ورابيا فيها ويسأون الله ورابيا كيسا قلاص خمرا خمرا سوكانا نزان بلحقوا آوه زين جميل وحوه حراء سن جميلة ومودعا وقم دعيان لغهنه ila wada yahay nam ayuha wakabda isel jibi ki haumaay geedi la tumayo qor qoryaha aha waxas maan wa in iska fur qoryo isel jibi il fur qoryo isha ويطوف وحوراء يوقاد بين يا عليهم هذه الجنه وريدان ويلاه ويلاه شوقل دون الله واريه او غواريا بسفط ويل لا يشبو دالي يرمي ما له صفيده الغواريا مدقوب مدقوب الى رؤي الاضاء رايت الويلاش استقرقت حسيت ي حقام بقمان تولنال خستو و ديري مال خستو و ماريا ما جرتي تبوي لو ريشي قادريتا نون كاز المنثوره في الديه حاجه طرق للنون اجنود حاجه في رابع الرحله في يلمن مركه والي اسمه الوان في شعره وعباده ايفا مركه عارضت اليهي فما halkas جندك الله نعيم رايت وعاد اركيد محيم برواق اياه وملكن بوغورتويو ملكه كبيره وي مش استطعت اركته بوغورتويو وي iy yam arwayin aqqa kayla ila ruhi subhana alihum barki allah gari unti wa ha ku sogano qarqaa fi wa khullu wa luqurhi ilahi radan wa khalagadha waxi luqurhin ay qaf lu min fitatin fitqahaate khorko wa khasa labis ka esa ku xira oo chichima hasa lugerina aqro qaq wa khiyara o kale ee adoonka dadka ku taaf ta dadkii ilay kahrameeyay ku qabtaan waxa ay ka talaa taasi dadna soo dacayay aakhirahi laga xarimo marka xariirtaas iyo dahab kani waxay yaraha dumarkalloo فقري يوحا الله استوى داري يوا النباويه في دم غلك ركك فورو امتحان مركا ستعنت كوسيده حسمن الله ونعم كل حين وويلا با فيد مركا ماصير بالو وينوا الى هو لي سبحانه وسقاه وحا اله وسقاه marka ay chanada galaa waxa la sameeyay dadkaan oo beliig fi tafiil saas barakni adan نظيف في طن باط اسمه دش على راسه قفكم بتر والحجوه واحد يقول بالدنيا وقلب الديديت كيسنوا كعرف بدنيا مسكي مسكي يقول قال سنوا كعرفني حكاري مره سحر مال وقال اول او اسك فتح بان وانت وحان انتبه على على دقه شراده ان اي نظيف مقوله مركا سم الله بكم انت او كعرف بدن مسكي اه مسكي قال ما في حاجه انا صرا له قال قفت الجناح مكاثمنا الصحراء اسلام مركي واه وين واه اذا اسكت بدري ما قال فدره بربونه ما سيخده سيحشوه قبضه دائري وتحداروا غرفه وما لحقوا اي اخلاق عماد هي حسين ما بيتيه اسماعيل كي هي بنيعت عماد لما على من وراثر بس ولا قف قف هيستمر حلق القلب متظم ولا دقه شرف كدقه وصقاه الرب ربيه دوخ ورا يقال رح الوليه في ركنه لاديمه يا انا عب مع 12 قيصر وحامي بحوي وايه ما له حق وحال له يا هي عمل كني كنع وحال له يا هي حدوك كسو كسو شقيل وواخا المهدي إن هذا إن هذا النعيم برواطدناً كان وقوعه جزاء أبال مرين لكم إذن كالليني كأبال مرين حملك إني حملك إني أبالك سيوي للي حملك إني أبالك سيوي وكان صحيكم أبالك وقوعه مشكوراً مثل الشكرية أبالك إني مثل الشكرية النقضة قالت تعالى الى الخير انا انما نحن نزلنا وسوره الجن عليك قركا نبيك صبانا القران قران كتنزيل سوره الجن فاسبر صح لحكم ربك خبك حرمك سوو حكمي بتبليق في صح ما كان دينك كو صبر وقت ربك ولا تضعها دائم منهم قالوا حال مدن بابي او كمدهاه اي اصبر بالذنب اي او كفرا متقال ربابا ويف ترسم ربك ويف ترسم ربك ربي جمج عيسى خلص بكره ايرورتي يا وثيرن غلطتي ومن الليل إنها الله قوان وادوية الدرطاء يحبون وحي شعريه العاشلة وادوية الدرطاء ويادرون وحي بغتغيين وراعهم فرطودة ويادرون وحي كتغيين وراعهم فرطودة حال وعاله يومن ما للي كتغيين ما للكو ثقيرا نحن أنذا خلقناهم قد كان أبورنو إليه ري وشددنا وأن ما أسرهم الله اسكهرت الله اسكهر خير ابن هود وهذا شينا مر كان ضن بدلنا وبدل قادنا بدل ان سيرهم قد كان تطلمذا تبديل وبدل هذه الصوره دان تفكر وتويني فما شاء قد دارت اتتلو سمي سنا الى الرب ربي ينتكا See viir, võite võtta võidu, võite võtta shaona, لا بدون إدام اتخاذ السبيل وضعنا تسمع سلطان إلا أن يشاء الله الله يؤصد الدوانا مهانا إن الله الله كان الله وحوه هذا عليماً متأغل بداً حكيماً حكمة بداً يدخل من يشاء وقفك الدوانا في رحمته نحديث تسيئة كم نجيسو والظالمين هو أحد الله يقول الديرس الظالمين هو أعذب الله أعذب الله وقعوا الضيار سرق عذبا عذب عداب. عذبت أليما للمؤلم شركة حموتيية Inna anaa nazzalnaa wa suddadnaa jinnaa wa innaa anaa nahnu nazzalnaa wa suddadnaa jinnaa wa ilayhi alayka takrka rabbika subhanahu alqur'aanu qur'aanuka tanzeelus suddadji hal marsula wa tadjin la la tan ya sadh sano ayya qalb los suddajin si qalbika mabiga allah usuko ma'nisi fasbir hada sabr min aba sa ila hay kulli saye fasbir in any alayka min ain ta allah wkun alay sabr tisbir sabr li hukmi rabbika rabbika hukmki sa ku sabr li hukmi rabbika alayka bi tadliq ar risala Kise, Audusha sa aw du sha na ku hukmi yirisa la in adat ka ghair sido ku sabr dik ولا تضيح أدعي منهم قال أنا حالو كميديا هاي آثماً بابي دمبابي أدعي قال دمبابي أوهوح اللي وردتش هو الفاتر في أفعاله قد كحاجة أفعاشة فاتر كك أدعي كفور كان أوهوح اللي وردتش إذا الكافر بقلبه الكفورة متك المبضلة حاجة قلبي كذلك ككفريين هدهي. واذكر اسم ربك حبك بنجي إيسا خصت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اله بنجي إيسا قصد أتك بكرة أرأت إيا واصيلا قلبتي وأرأت صلاة الصباحة كوشرة قلبتي نبضوه يا حصبي صدح صلاة الله هل قصد Wa qris ma rabbika rabbika al-aqiisu khus bukratan irati salati subah tuqo wa eshi tuqo salatu layli fi'a garan lo shega hadana wa subihu ilahi lillisti إلهي <سؤال> وإنا نحق صلى الله <سؤال> عليه وسلم يطر علي ماركسيي اوامرته ويلهي نو شيغيا باب وحوريت ادون كورتي قو قصارين ان جيرين انا وخر ان الله قوه حافظه ويري الله الكافرين ومن اشباههم قالبا هي بالضبط قالبا وحكي أبيه في حب الدنيا والإقبال عليها والإنسباب إليها وطرق الدار الآخرة وراءهم وهو الله وضكى الدنيا تشعي لك انت كتبقي اليد تفكر هدو فكر مرمى مع السادق بذبادة ساد الله الدين كسع برطة ساد واجباتة ساد, ساد الله عدت ساد الله يبت يسر الله وقارت مرقكما هيدا لكن ادو والحرباين ماطور امريكا يدو كف الكراه صدوك اذا صادك على حقه صح حقه الصميره صار حقه الصميره بسوي شايف ملك يا ما راح نموقع ارتح صاد كرسي ما راح نموقع ادو كاز وكف الكراه كيف كريدي اقرا يا ديرتي اقرا يا شنাইয়া مات واكوي راده قوي سنهكم بجرب ما ويادرور وحي كتغيا وراءهم هرتو بحر وراء من اسماء الاضداد لنا وراء غرينا والله استمالها خلفنا والله استحال كان غريا اللي قلت كده وانك هريدا ونس و قوسيس عنا ويادرور وحي كتغيا وراءهم هرتو نحن انغه خالقناه ربك انغه ابورنو الهي وشهدتنا واكاين اسرهم اسرهم اكملا عامل الفسره خلقه وابورستوده اه وسيده عافيت قوفسره او الله بن عباس المجاهد ييرهده ابورست دهك واكاين معناه لبابا جيره اه اسرهم الله يسكت يرد الىه دي الاود ديسا محمد نو بل واحد فيران قفكه سيده لا يسكت mahka qor wax iska tage wax weyn labadii la fod waxa isku raaxay samayso markaas markaa trofarka iskaab dhinaa istaaga marka trofarka isku laabada ah ah isku laab ma xib dhin hayra واقل ما فيهم كاستا سينا اسبوع يعني في با سوتشنو بركي رمان الاسكولادو كما ولا كافيد الى هنا صاص خيرولينو التيم واذا شينا ماركا بدل قالين تكون مايرات انه امثاله ضك عن ضبل 100 تبديلا بدل قال إلى وحي الرب سبحانه إن هذه سورة دار تذكير تواني وي فأن شاء قص لقد في دوما اتقب حسما يستو إلى ربي ربي سنتك سبيين وضحوا سميستو اه وضحوا سميستو فكردا او حكو سميستو باليمان و ضاع و ضوا الرجل بدوا و اللي يسكو كيرو افك دانينيا حسما يستو هو حكو سميستو علي قال تعالى إنه وحي وما تشاؤون فمنوع عقيد اهل السنه قاعدا كل سنطعه وحفست او دعيه الهي حر او قدري واحد الا قدري ما بقي كرام قف كيمانك دوني باعاده قف حتى الا اقدر واصنعنا حتى الا حرون قدري ما تقدر تقفله الضاره به لو قدري معاصي واه والله تعالى حر او قدري تاسنوا على المعتزله وقد في قط باد يودي او ضحي قطك عالممده ومنكر كسمينا الى همت انه هرم مقدرين لي قف كان ان بدورك طب كان بدورك كون بدور الله و سنه و بال معنى واحد تكونك واحد تصعد قدرين و رينا امامر تا سنه و اتخاذ السبيل وضحنا تكون سبباً بالإيمان والضاعر إلا أن يشاء الله الله أنه دونه ما هان وإن قدره إن الله الله كان الله هو هذا علينا الميت أغال بضر بمن يستحق الهداية في له إلهي و الله أقوم بضر قفك هداية المضع قلنتوا أغيها أنتوا سنة دونه ماذا أبوردوا أغال وأفضعوا ما كوناك حكيماً الله حكمات بضره إلهه وإذا قفوا وضوح الولي يقام كان هنون كمضواؤوب ياه وهم فضين كان بابين فمدواؤوب ووسعله حكيمه وعلى حج نظره وحك استوجده يدخل الله وغرينه ما الله ودياريه عذابا عداب. Olgu, siis kahanu tsia.